بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التاسع والستون من التذكرة وفي سنن بن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من غني ولا فقير إلا يود يوم القيامة أنه اوتي من الدنيا قوتا يعني الكفاف وهو حالة متوسطة بين الغنى والفقر وقد قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير الأمور أوسطها فهي حالة سليمة من آفات الغنى من آفات الغنى المطغي وآيات الفقر المدقع الذي كان يتعوذ منهما النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكانت أفضل منهما ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير الذي لا يترفه في طيبات الدنيا ولا في زهرتها فكانت حاله إلى الفقر أقرب لقد حصل له ما حصل للفقير من الثواب على الصدر وكفي مرارته وآفاته وعلى هذا فأهل الكفاف هم إن شاء الله سبحانه وتعالى صدر كتيبة الفقراء الداخلين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لأنهم وسطوا وسطهم والوسط العدل كما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس أي عدولا خيارا وليسوا من الأغنياء كما ذكرنا والله تعالى أعلم عود إلى الحاشية واحد صحيح البخاري ابن ماجه اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح مسلم أربعة ضعيف جدا وأشك في أنه موضوع ابن ماجه وقال ابن الجوزي إنه موضوع وفيه نفيع وهو متروك خمسة ضعيف البيهقي في الشعب بسند ضعيف أتابع باب منه الترمذي عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ولا يخلون رجل بامراه لا تحل له إلا كان ثالثهما الشيطان وعيد ولا يخلون رجل بامرأة لا تحل له إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سروته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب باب منه ما جاء في صفة أهل الجنة ومراتبهم وسنهم وطولهم وشبابهم وعرقهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وأزواجهم وفي لسانهم وليس في الجنة عزب مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة وفي رواية من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء أضاء وفي رواية ثم هم بعد ذلك منازل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب وفي رواية الفضة أعيد لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب وفي رواية الفضة ورشحهم المسك جامرهم وأزواجهم الحور العين وفي رواية لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن لاختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا قال أبو علي الألوى هو العود وفي رواية أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم وفي رواية على عصورة أبيهم ستون ذراعا في السماء وقال أبو كريب على خلق رجل واحد وقال أبو هريرة حين تذاكروا الرجال في الجنة أكثر من النساء فقال لكل رجل منهم زوجتان زوجتان اثنتان يرى مخ من وراء اللحم وما في الجنة عزبا في الحاشية واحد صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح اثنان صحيح مسلم وتابع الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن المرأة من أهل الجنة يرى بياض ساقيها من وراء سبعين حتى يرى مخها وذلك بأن الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم, استف... ثم استفيته ثم استفيته لرأيته أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورؤية موقوفا عن البخاري عن أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لو أن مرأة من أهل الجنة لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اهل الجنه جرد مردم كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم قال حديث غريب وخرج عنه أيضا او خرج عنه ايضا عن عبد الرحمن بن غنم وعيد عن عبد الرحمن بن غنم عم عاذ بن جبل أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جرداء مرداء مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة قال حديث غريب وروي عن قتادة مرسلا وذكر الميانشي من حديث جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أهل الجنة مرد إلا موسى بن عمران فإن له لحية إلى سرته الترمذي عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدى إلى الدنيا تزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع، فبدت أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم قال حديث حسن غريب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عن, عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من مات من أهل الجنة من صغير وكبير يردون بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها ولا ينقصون وكذلك أهل النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين فصل في حديث أبي هريرة لكل واحد منهم زوجتان وقد تقدم من حديث عمران بن حسين أن أقل ساكن الجنة النساء في الحاشية واحد ضعيف الترمذي فيه أعطاء ابن السائب صدوق اختلط عليه هو الحديث موقوف عند الترمذي عن عبد الله بن مسعود وهذا الأصح اثنان صحيح البخاري ثلاثة اسناده حزن وله شواهد أخرى الترمذي أربعة حسن لغيره الترمذي خمسة موضوع ابن عدي في الكامل والديلمي ستة صحيح الترمذي سبع ضعيف الترمذي وفيه رشدين بن سعد ضعيف ثمانية سبق تخريده أتابع قال علماؤنا رحمهم الله تعالى لم يختلفوا في جنس النساء وإنما اختلفوا في نوع من الجنس وهو نساء الدنيا, ونساء الدنيا ورجالها, أي ورجالها أيهما أكثر في الجنة فإن كانوا اختلفوا في المعنى الأول وهو نساء الجنة مطلقة حديث أبي هريرة حجة وإن كانوا اختلفوا في نوع من الجنس وهم أهل الدنيا فالنساء في الجنة أقل قلت يحتمل أن يكون هذا في وقت كون النساء في النار وأما بعد خروجهم في الشفاعة ورحمة الله سبحانه وتعالى حتى لا يبقى فيها أحد ممن قال لا إله إلا الله فالنساء في الجنة أكثر وحينئذ يكون لكل واحد منهم زوجتان من نساء الدنيا وأما الحور العين فقد تكون لكل واحد منهم الكثير منهن وفي حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزله الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة رواه الترمذي وقال فيه حديث غريب ومثله حديث أبي امامه خروجه أبو محمد الدارمي وسيأتي, وسيأتي والأخبار دالة على هذا وقوله وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم ال الألوة وعيد وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة قد يقال هنا أي حاجة في الجنة للامتشاط ولا تتلبد شعورهم ولا تتسيخ وأي حاجة للبخور وريحهم أطيب من المسك ويجاب عن ذلك بأن نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن رفع من اعتراهم فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ضمأ ولا, ولا تعليهم عن نتا وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة ألا ترى قوله سبحانه وتعالى لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وحكمة ذلك أن الله سبحانه وتعالى نعمهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل قلت وقد جاء مثل هذا في أهل النار حيث قال اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقال ان لدينا انك لو وجحيما فعذبهم في النار بنوع ما كانوا يعذبون به في الدنيا قال الشعبي أترون أن الله سبحانه وتعالى جعل الأنكال في الرجل أو في الرجل خشية أن يهربوا لا والله ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استثقلت بهم ابن المبارك قال أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال لسان أهل الجنة عربي وإذا خرجوا من قبورهم سرياني وقد تقدم وقال سفيان بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة بالسريانية فإذا دخلوا الجنة تتكلموا بالعربية في الحاشية واحد انظر الحديث قبل السابق إثنان ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد متابع باب منه في الحور العين وكلامهم وجواب نساء الآدميات وحسنهم ذكر أن الآدميات في الجنة على سن واحد وأما الحور العين فأصنافهم مصنفة صغار وكبار على ما اشتهت أنفس أهل الجنة الترمذي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفع يرفعنا بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قال يقول نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له وفي الباب, وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث علي حديث غريب وقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إن الحور العين إذا قلنا هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا نحن المصليات وما صليتن ونحن الصائمات وما صمت ونحن المتوضئات وما توضأتن ونحن المتصدقات وما تصدقت قالت عائشة فغلبنهن والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرضي أنه قال والله الذي لا إله إلا هو لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها من العرش لأطفأ نور سوارها نور الشمس والقمر فكيف المسورة؟ وأن ما خلق الله شيئا, شيئا تلبسه إلا عليه مثل ما عليها من ثياب وحلي وقال أبو هريرة إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيف عن يمينها وعيسارها يسارها كذلك وهي تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وقال ابن عباس إن في الجنة حوراء يقال لها لعبة لو بزقت في البحر لعذب ماء البحر كله مكتوب على نحرها من أحب أن يكون له مثلي فليعمل بطاعة ربي عز وجل وروي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه وصف حوراء ليلة الإسراء فقال ولقد رأيت جبينها كالهلال في طول في طول البدر منها ألف وثلاثون ذراعا في رأسها مئة ضفيرة ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذئابا والذئاب أضوء من البدر مكلل بالدر وصفوف الجواهر على جبينها سطران مكتوبان بالدر بالدر الجوهر في السطر الأول بسم الله الرحمن الرحيم وفي السطر الثاني من أراد مثلي فليعمل بطاعة ربي فقال لي جبريل يا محمد هذه وأمثالها لأمتك فأبشر يا محمد وبشر أمتك وأمرهم بالاجتهاد في الحاشية واحد ضعيف الترمذي وفيه فيه عبد الرحمن بن أسحاق ضعيف الحديث لم نجد له في المصادر اصلا ولم نقف عليه والله تعالى أعلم أتابع وذكر الخط لي أبو القاسم قال حدثنا إبراهيم بن أبي بكر حدثنا أبو إسحاق حدثني محمد بن صالح قال قال عطاء السلمي لمالك بن دينار يا أبا يحيى شوقنا قال يا عطاء إن في الجنة حوراء يتباهى بها أهل الجنة من حسنها لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا عن آخرهم من حسنها قال فلم يزال عطاء كمدا من قول مالك أربعين يوما ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاقه عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقيها من وراء اللحم والعظم ومن تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء قال وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أبي جبل. عن حبان بن ابي أبي قال إن نساء الدنيا من دخل منهن الجنة فضلنا على الحور العين بما عملنا في الدنيا ورويا مرفوعة إن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف أو بسبعين ألف ضعف باب ما جاء أن الأعمال الصالحة مهور الحور العين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله ولهم فيها أزواج مطهرة وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول قال حدثنا الخطاب أبو الخطاب قال حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا جرير بن أيوب البجلي حدثنا جرير بن أيوب البجلي قال حدثنا الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود الغفاري من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت الله حور نقصورات في الخيام على كل مرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى ويعطي سبعين لونا من الطيب ليس منهن لون على ريح آخر لكل امرأة منهن سبعون سريرا مياقوتة حمراء مياقوتة حمراء موشحة بالدر والياقوت على كل سرير سبعون فراشا على كل فراش أريكة لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجتها وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون من طعام تجد لآخر لقمة اللذة لا تجد لأوله ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير مياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر هذا بكل يوم صامه من شهر رمضان سوى ما عمل من الحسنات في الحاشية واحد صحيح موقوف ابن المبارك في زوائد الزهد وقال الهيثمي رواه الطبراني وإسناده لابن مسعود صحيح المجمع اثنان ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد فيه رشدين وابن أنعم وهما ضعيفان آآ آآ ثلاثة موضوع ابن خزيمة قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه ابن خزيمة في صحيح والبيهقي عن طريق الترغيب وتابع وخرج أبو عيسى الترمذي من حديث المقدام بن معدي كرب قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال الحديث وفيه ويزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين وقد تقدم في الباب ما ينجي من أهوال القبر وفتنته قلت وهذا يؤيد ما ذكرناه من حديث أبي هريرة لكل واحد منهم زوجتان أن ذلك من نساء الدنيا وقال يحيى بن معاذ ترك الدنيا شديد وفوات الجنة أشد وترك الدنيا مهر الآخرة ويقال مهر الحور العين كنس المساجد ورفعه الثالبي من حديث أناس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كنس المساجد مهور الحور العين وعن أبي قرصافة أيضا سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين القمامة الكناسة والجمع قمام قاله الجوهري والله تعالى ألم وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال مهور الحور العين قبضات التمر وفلق الخبز ذكره الثعلبي أيضا وقال أبو هريرة وقبل القول طبعا بالنسبة للحديث السابق وهو رقم أربعة في الحاشية هو موضوع أتابع وقال, وقال أبو, هريرة أبو هريرة يتزوج أحدكم فلانا بنت فلان بالمال الكثير ويدعو الحور العين باللقمة والتمرة والكسوة وقال محمد بن النعمان المقري كنت قاعدا عند الجل المقري بمكة في المسجد الحرام إذ مر بنا شيخ طويل نحيل الجسم عليه أطمار خلقه فقام إليه الجل ووقف معه ساعة ثم انصرف إلينا فقال هل تعرفون من هذا الشيخ؟ فقلنا لا فقال ابتاع من الله حوراء بأربعة آلاف ختمة فلما أكملها راها في المنام في حليها وحللها فقال لمن أنت فقالت أنا الحور التي بتعتني من الله تعالى بأربعة آلاف ختمة هذا الثمن فما نحلة أنا منك قال ألف ختمة قال الجلا فهو يعمل فيها بعد وروي عن سحنون أنه قال كان بمصر رجل يقال له سعيد وكانت له أم من المتعبدات وكانت إذا قام من الليل يصلي تقوم والدته خلفه فإذا غلب عليه النوم ونعس تناديه والدته يا سعيد إنه لا ينام من يخاف النار ويخطب الحور الحسان فيقوم مرعوبا في الحاشية واحد سبقة تخريده اثنان موضوع ابن الجوزي في الموضوعات فيه عبد الواحد ابن زيد قال عنه البخاري والنسائي متروك الحديث ثلاث ضعيف الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني في اسناده مجاهيل تمزيه الشريعة اربعة موضوع ابن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث لا يصح وفيه, وفيه عمر بن صبح وهو وضاع وتابع ويروى عن ثابت أنه قال كان أبي من القوامين لله سبحانه وتعالى في سوال الليل قال رأيت ذات ليلة في منام امرأة لا تشبه النساء فقلت لها من أنت فقالت حوراء أمت الله فقلت لها زوديني نفسك فقالت اخطبني من عند ربي وامهرني فقلت وما مهرك فقالت طول التهجد وانشد يا خاطب الحور في خبرها وطالبا ذاك على قدرها انهض بجد لا تكون وانيا وجاهد النفس على صبرها وجانب الناس وارفضهم وحالف الوحدة في ذكرها وقم إذا الليل بدا وجهه وصم نهارا فهو من مهرها فلو رأت عيناك إقبالها وقد بدت رمانة صدرها وهي تماشي بين أترابها وعقدها يشرق في نحرها لهان في نفسك هذا الذي تراه في دنياك من زهرها وقال مضر القارئ غلبني النوم ليلة فنمت عن حزبي فرأيت في منامي فيما يرى النائم جارية كان وجهها القمر المستتم, كأن وجهها القمر المستتم ومعها رق فقالت أتقرأ أيها الشيخ قلت نعم فقالت اقرأ هذا الكتاب ففتحته فإذا فيه مكتوب فوالله ما ذكرته قط إلا ذهب عني النوم الهتك اللذائذ والأمان عن الفردوس والظل والظلل الدواني ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين